الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أبو العوام القطان قال حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن ومواقيتهن وأعطى الزكاه الزكاة طيب النفس بها قال وكان يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام شهر رمضان وحج البيت ان استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة قالوا يا ابا الدرداء ما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابه. فإن الله عز وجل لم يأمن ابن آدم على شيء من أمر دينه غيرها قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى هذا يدل العقلاء على أن الإيمان كما قلنا لا يتم إلا بالعمل وأن الله عز وجل كتب على المؤمنين خمس صلوات في كل يوم وليلة بتمام, ركوعها و... بتمام ركوع فسجودها ومن فقهها تمام رك. ومن فقهها تمام ركوع ورفع اليدين بعد الركوع وسجود وتمام جلوس بين السجدتين مع التكبير الصحيح قبل هذا وحسن القراءة للحمد وغيرها مع كمال الطهارة بعلم والصلاة بعلم وكل فرض من شريعة الإسلام لا يؤديه إلا بعلم والله الموفق لذلك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الفقه في الدين والاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الحديث السابع عشر من الأحاديث التي ساقها الإمام الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين هو حديث يتعلق بأهمية وضرورة العناية بهذه الفرائض العظيمة والواجبات المتحتمة التي توجب بإذن الله سبحانه وتعالى لمن حافظ عليها وعني بها أن يدخل الجنة وقد قال عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة بيانا لسهولة أمور الدين وموجبات دخول الجنة ويسرها خمس أعمال تعد على أصابع اليد الواحدة من حافظ عليها دخل جنات النعيم يوم القيامة ليست أمور كثيرة وأعمال عديدة خمس تعد على أصابع اليد الواحدة من جاء بها يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة من جاء بها أي من كان محافظا عليها لقي الله سبحانه وتعالى بهذه المحافظة على هذه الأمور الخمسة كان يوم القيامة من أهل الجنة، لكن لا بد أن تكون هذه الأعمال قائمة على الإيمان، ولهذا قال مع إيمان، والمراد بقوله مع إيمان أي بالله، وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، كما قال الله سبحانه كل آمن بالله. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وهذه الأصول لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بها كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين فالاعمال من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو غير ذلك لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت قائمة على الإيمان قال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فالإيمان لا بد منه الإيمان بالله وبأصول الإيمان التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان بها ولا قبول لأي عمل من الأعمال ما لم يقم على هذا الأصل الثابت والأساس الراسخ الذي عليه قيام دين الله وهذه الأصول أصول الدين مثلها وقيام الإيمان عليها مثل الأصول للأشجار كما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فإن الدين لا يقوم إلا على أصوله وكما أنه إذا قطع أصل الشجرة ماتت ولم تبقى شجرة فكذلك أصول الإيمان إذا انتفت بطل الإيمان وبطلت الأعمال وانظر شاهد ذلك في قول الله سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء وأصل شجرة الإيمان هذه الأصول العظيمة ومحل هذه الأصول قلب المؤمن منه تتفرع هذه الشجرة المباركة شجره الإيمان مثمرة أنواع الثمر وطيب الأكل وجميله وحسنه قال مع إيمان فهذا القيد يفيد أن هذه الأعمال المذكورة وغيرها من أعمال الدين ليست مقبولة من العامل إلا بهذا القيد مع إيمان والمراد بإيمان أي بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به وقيل المراد بقوله مع إيمان أي بموعود الله عز وجل كما في الحديث من صام رمضان ايمانا و... واحتسابا من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا ولعل المعنى الأول أظهر قال من حافظ على الصلوات الخمس من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن ومواقيتهن من حافظ على هذه الصلوات الخمس اي اعتنى بهذه الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده في اليوم والليلة محافظا على أركان الصلاة واجباتها وشروطها فمن كانت منه هذه المحافظة على هذه الصلوات كان حقيقا بهذا الثواب العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة فالنجاة يوم القيامة إنما هي بالمحافظة على هؤلاء الصلوات الخمس كما أمر الله سبحانه وتعالى قال على وضوئهن لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صلاة لمن لا وضوء له من صلى بغير وضوء بغير طهارة كمن لم يصل كمن لم يصل ولهذا في حديث المسي... صلاة وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى وقد بين فيه صلى الله عليه وسلم الأعمال التي لا قبول للصلاة إلا بها وذكر منها إسباغ الوضوء وذكر منها اسباق الوضوء في أول الحديث. قال وركوعهن المراد بالركوع هنا أركان الصلاة من ركوع ونحوه من أعمال الصلاة وأركانها العظيمة واجباتها وما لا تتم وتصح إلا به ومواقيتهم يؤدي كل صلاة في وقتها كما أمره الله سبحانه وتعالى لا يصلي الصلاة لا قبل الوقت ولا بعد خروج الوقت قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فله وقت محدد ومعين لا تصلى قبله ولا بعده وإنما تصلى فيه كل عباده مؤقته بوقت لا تؤدى إلا في وقتها وإذا أداها قبل وقتها فهي باطلة إذا أداها قبل وقتها فهي باطلة وإذا أداها متعمدا إذا أدى متعمدا بعد الوقت بعد أن يخرج الوقت وتعمد ذلك فهي باطلة عند غير واحد من المحققين من أهل العلم لان لها وقت محدد ومعين مثل لو أن شخصا وقف يوم عرفه في الثامن من ذي الحجة أو وقفه في العاشر من ذي الحجة هذا كل خارج الوقت إما قبله أو بعده عمل باطل لأن الوقوف له وقت محدد يوم معين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي تصل في أوقاتها ومعنى ذلك أن جميع الأعمال إذا دخل وقت الصلاة تتوقف جميع الأعمال تتوقف إذا دخل وقت الصلاة والكل يتفرغ لهذه الصلاة الكل يتفرغ لهذه الفضيلة لهذه الفريضة أما أن الشخص ينهمك في أعماله ينهمك في مصالحه وينهمك في امور الدنيوية التي لا تنتهي ويكون وتكون الصلاة منه إذا كان في الوقت فضله فأين الدين؟ أين الدين إذا كانت الصلاة إنما تكون في فضلة الوقت فالصلاة لها وقت معين لا بد أن تؤدى فيه ولا بد أن يحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون الصلاة عن وقتهم قال ويل للمصلين يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها فتهددهم وتوعدهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة قيل في معناها أخروها عن وقتها فالصلاة لها وقت ومن المحافظة على الصلاة الخمس المحافظه على موقيتها أو قاتها والأعمال الشرعية لها أوقات لها أوقات محددة يؤتى بها في أوقاتها لا تقدم على الوقت ولا تؤخر قال وأعطى الزكاة مع طيب نفس بها وأعطى الزكاة أي المكتوبة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه معطي بنفس أي بسخاء نفس لا بكرهية وبغض وعدم رغبة وإنما بنفس سمحة ونفس راغبه مطاوعه ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى قال وكان يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن أي أن هذا من علامات الإيمان وأماراته أن المسلم يخرج الزكاة طيبة بها نفسه ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وصام شهر رمضان أي, أي الذي كتب الله سبحانه وتعالى على العباد الصيامة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وحج البيت أي الحرام ان استطاع إليه سبيلا والحج مع الاستطاعة فريضة في العمر كله مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع كما جاء في الحديث الحج مرة وما زاد فهو تطوع وهذا الحج الذي فرضه الله على العباد انما هو على المستطيع منهم كما قال جل وعلا ولي الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وادى الامانه وأدى الأمانة وهذا فيه بيان عظم شأن الأمانة والأمانة لها معنيان عام وخاص أما المعنى العام فهي تتناول الدين تتناول الدين كله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين ان يحملها وأشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما هذه الامانه بمعناها العام تشمل الدين كله والناس مع هذه الامانه بمعناها العام ينقسمون إلى ثلاث قسم ذكرها الله في هذا السياق القسم الأول المنافق الذي يظهر أنه محافظ على الأمانة ويبطن الخيانة والقسم الثاني المشرك الذي ضيع الأمانة ظاهرا وباطنا والثالث المؤمن الذي حافظ على الأمانة في في في ظاهره في سره وعلنه وفي ظاهره وباطنه. فهذه أقسام الناس مع الأمانة معناها العام قسم يظهر أنه من أهل الأمانة ويبطن خلاف ذلك وهو المشرك وهو المنافق وقسم ضيع الأمانة في ظاهره وباطنه وهو المشرك. وقسم حافظ عليها في الظاهر والباطن والسر والعلن وهو المؤمن ومن الادله على شمول الأمانة لهذا كله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم فهناك أمانة تتعلق بحقوق الله هناك أمانة تتعلق بحقوق الرسول عليه الصلاة والسلام وهناك امانه تتعلق بحقوق العباد وأما الأمانة بمعناها الخاص أي فيما تعلق بالتعاملات بين العباد وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأوصاف المنافقين وعلاماتهم قال إذا أتمن خان إذا أتمن خان هي خان الأمانة الحاصل أن الأمانة شأنها عظيم جدا ومكانتها في الدين رفيعة سواء بمعناها العام أو بمعناها الخاص قالوا يا ابا الدرداء ما أداء الأمانة قالوا يا ابا الدرداء ما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة انظر إلى فقه السلف قالوا ما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة من يخطر في باله أن الغسل من الجنابة أمانة وأن الله عز وجل ائتمنه على هذه الطهارة العظيمة من هذا الحدث الأكبر الذي لا قبول لصلاة العبد إلا بالطهارة منه بالغسل فهذه أمانة وهذا مما يوضح لنا أن الأمانة تشمل أعمال الدين تشمل أعمال الدين قالوا ما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابه قال الغسل من الجنابه هذا يسميه العلماء تفسير بالمثال. هذا يسميه العلماء تفسير بالمثال. لأن الغسل من الجنابه هذا جزء من جزئيات الأمانة. جزء عظيم من جزئيات الأمانة. وهذا النوع من التفسير أو في التفسير معروف عند السلف كثيرا يفسرون بالمثال يفسرون بالمثال مثل تفسير الطاغوت مثلا بالشيطان هذا تفسير بالمثال تفسير بالمثال ويكثر في في كتب التفسير هذه الطريقة في التفسير لمعاني الفاظ القرآن الكريم فقول أبي الدرداء رضي الله عنه لما سئل ما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة هذا تفسير بالمثال وإلا فإن الغسل من الجنابة جزء من جزئيات الأمانة الأمانة تشمل الدين كله الله ائتمن العباد على غسل الجنابه وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى جميع أعمال الدين أن يؤدوها كما أمر الله وكما جاء في هدي رسول الله صلوات الله والسلام عليه قال فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من أمر دينه غيرها وهذا فيه تعظيم لشأن الغسل تعظيم لشأن الغسل من الجنابة تعظيم لشأن الغسل من الجنابة قد يأتي إنسان قد يأتي إنسان و يصلي مع الناس يصلي مع الناس ويرونه مصلي معهم لكنه مثلا لم يتطهر من جنابة او لم يتطهر لهذه الصلاة ما يعلم به احد وربما لو مضى على هذه الحال يعتبر عند الناس من المصلين يعتبر عندهم من المحافظين على الصلاة لكن هذا الغسل بينه وبين الله اتمنى الله على ذلك اتمنى الله سبحانه وتعالى على ذلك فالحاصل هذا فيه تأكيد تأكيد على مقام الغسل من الجنابة ومكانت هذا الغسل من الدين وأن الله أتم العباد على هذا العمل كما اتمنهم على سائر أمور الدين وأعماله التي أوجبها سبحانه وتعالى على عباده ثم وضح الأجر رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث أهمية هذه الأعمال ومكانتها من الدين والمحافظة عليها وأن في هذا الحديث شاهدا ودليلا على أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل وأنه لا بد من الأعمال والمحافظة عليها ولا سيما فرائض الدين وواجباته ومباني الإسلام وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى قال عنه المنذر والهيثمي اسناده جيد وأيضا حسن اسناده الألباني رحمه الله نعم نعم أخبرنا قال رحمه الله سبحانه <تصفيق> الفريابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته فقال ابو حميد الساعدي أنا أعلمكم صلاه انا اعلمكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من همته رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قرأ فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع راسه ولا صافح قال محمد بن الحسين رحمه ولا صافح بخده كما في بعضه كما في مصادر تخريج هذا الحديث نعم الله عليك قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يعني غير مقنع لا يرفع رأسه في ركوعه على ظهره غير مقنع أي لا يرفع رأسه يعني غير مقنع لا يرفع رأسه في ركوعه على ظهره فلا صاف فلا صاف لا يصوبه نعم ولكن يمد ظهره ورأسه فيكون مستويا كله ثم رجعنا إلى الحديث ثم رجعنا إلى الحديث قال فإذا رفع رأسه اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه فإذا سجد أمكن الأرض من جبهته وأنفه وكفيه ومن ركبتيه وصدور قدميه ثم اطمأن ساجدا فإذا رفع رأسه اطمأن جالسا فإذا قعد في الركعتين قعد, قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته هذه فائدة تنبه لها فانها ثمينه انظر حال الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم شهدوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعقدون مجالس يتذاكرون فيها صلاته يتذاكرون فيها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يتذاكرون صلاته مع أنهم سرفهم الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهذا كله من العناية بأداء هذه الصلوات كما كان يصليها صلوات الله والسلام عليه وقد صح عنه في الحديث صلوا كما رأيتمني أصلي وهذا يفيدنا ضرورة عقد المجالس فلو المجالس في تعلم كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا نهج الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون ويتذاكرون كما في هذا الحديث صلاة رسول الله يتذاكرون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف القيام كيف الركوع كيف السجود يتذاكرون أعمال الصلاة كيف كان يصلي هذا يبين أن هذه المسألة من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعقد لها المجالس وتعلمون أن العلماء في كتب الأحكام وكتب أحاديث الأحكام عقدوا أبواب خاصة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا للخير وتيسيرا للفائدة فيقرأ المسلم ما في هذه الكتب وايضا يقف على شروحات اهل العلم لها متحريا ومتوخيا ان تكون صلاته كصلاه النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اذا كان الصحابه رضي الله عنهم مع علو سأنهم و اكرام الله لهم بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كانوا بعد وفاته يجلسون يتذاكرون الصلاة فحق على كل من اراد لنفسه الخير أن ياتي ان ياتسي بهم وان يصنع كصنيعهم فيجلس مثلهم يتذاكر مع اخوانه صفه صلاه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فقال أبو حميد الساعدي أنا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وكانت من همتي يعني من مواطن اهتمامي ورعاية وعناية أن أضبط صلاته. وأنا أرمق النبي صلى الله عليه وسلم وأراه وأشاهده ويصلي كان من همتي أن أضبط صلاته يضبطها لماذا؟ لأمرين ليتقن هو في نفسه الصلاة كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام ولينقل ذلك الأمة فيحظى بعظيم الثواب وجميل الموعود الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها فكانوا أحرص ما يكونون على الخير قياما به وإبلاغا له للناس رضي الله عنهم ارضاهم أنا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من همتي وكانت من همتي لا يقول ذلك تزكيه لنفسه لا يقول ذلك تزكيه لنفسي ولكن يقول ذلك حتى يمكن للفائدة التي سيقولها في قلوب السامعين ولهذا لا حرج أن يقال هذا أو قريبا منه أو نحوه حتى يطمئن الناس للكلام الذي سيقال. مثلا يكون في مجلس ويتباحثون مسألة فيقول مثلا أحد الحاضرين هذه المسألة لي معرفة جيدة بها ما يقصد أن يزكي نفسه يقول لي معرفة جيدة بها قرأتها على مثلا الشيخ فلان في كتاب كذا وكذا في مجالس كثيرة وراجعتها في كتب كذا وفي كتب كذا ويذكر عنايته وقراءته لهذه المسألة وضبطه لها لا من باب التزكيه للنفس ولكن من باب أن من عنده يطمئنون للكلام الذي سيقوله الكلام الذي سيقوله فهذا هذا مراده رضي الله عنه قال وكانت من همتي مثله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هذا ليس باب التزكية للنفس ولكن حتى يطمن المرء فما كان من هذا القبيل لا حرج فيه وليس داخلا فيما نهي عنه من التزكية للنفس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر يستفاد من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في حق الصحابة بالنظر إلى صلاتهم كما رأيتموني بالنظر بابصار لصلاته عليه الصلاة والسلام وفي حق من بعد الصحابة فيما نقل إليهم من نظر الصحابة من خلال نظر الصحابة ورؤية الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول رضي الله عنه أنا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من همتي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما نتعلم هذا الذي ينقله الصحابة من صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم ونجاهد أنفسنا على أن نؤدي ذلك كما نقل إلينا الصحابة تكون صلاتنا بإذن الله كصلاة نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال إذا قام إلى الصلاة كبر وهذه التكبيره تسمى تكبيره الإحرام قد قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وفي حديث المسيء الصلاة وسيأتي قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر عين هذه الصيغة أو هذه الكلمة كبر قل الله أكبر معنى كبر أي قل الله أكبر فلا يكون دخول للصلاة إلا بهذه الكلمة لا يكون إحرام بالصلاة ودخول فيها إلا بهذه الكلمة لو قال قائل سبحان الله ما يدخل في الصلاة ولو قال الحمد لله ما يدخل لا إله إلا الله ما يدخل بذلك في الصلاة لو قال كلمة مقاربة للتكبير الله أعظم أو الله أجل ما يدخل بالصلاة تحريمها التكبير إذا قمت فكبر عين هذه اللفظة عينها أمرا وثئلا فعليه الصلاة والسلام لا يدخل في الصلاة إلا بهذه اللفظة التكبير وهذا التكبير الذي تفتتح به الصلاة وتحريمها الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير أنت عندما تركع وتسجد وتدعو وتخضع وتذل وتأتي بأعمال الصلاة كل أعمالك هذه تكبير لله وتعظيم للرب العظيم سبحانه وتعالى فالصلاة كلها تفصيل لله أكبر تفصيل لله أكبر فأول ما تبدأ تقول الله أكبر أي من كل شيء سبحانه وتعالى قائلا ذلك مؤمنا به معتقدا كل الأشياء الذي الدنيوية التي تتعلق بها القلوب وتعظمها تزول ويزيحها الإنسان الله أكبر من كل شيء ويدخل في صلاته ليس في قلبه إلا تعظيم الله وإجلاله وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قرأ ثم قرأ وأول ما يقرأ فاتحة الكتاب وصح عنه في الحديث أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بذاتعة الكتاب بل إن الله سبحانه وتعالى لمكانة الفاتحة من الصلاة سماها الله في الحديث القدسي صلاة سماها صلاة لمكانتها من الصلاة سماها الله صلاة الحديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما المراد بالصلاة؟ الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يعني قسمت الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الصلاة أو الفاتحة عدد آياتها سبع عدد آياتها سبع آيات والله يقول قسمت الصلاة يعني الفاتحة بين ع... بيني وبين عبدي نصفين أي أن نصف الفاتحة الأول لله إلى قوله إياك نعبد ونصفها الأخير للعبد من قوله اياك نستعين إلى تمام السورة في مقسومة بالنصف بين الرب والعبد سبحانه وتعالى والمعوض عن الصلاه عن الفاتحه في حال العجز عنها وعدم القدره عليها ايضا مقسوم نفس القسمه فالرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ لعدم قدرته على الفاتح قال سبحانه قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال هذا, هذا لربي فمالي. علمه عليه الصلاة والسلام أن يدعو أن يقول الله اغفر لي وارحمني إلى آخر ما ورد فجاء العوض مثل المعوض مقسوما بين العبد وبين الرب حتى إن الرجل نفسه قال هذا لربي فمالي فالله قسم الصلاة بين الفاتحة بينه وبين عبده نصفين الشاهد أن لعظم الفاتحة وعظم مكانتها من الصلاة سماها رب العالمين صلاة في هذا الحديث العظيم فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه يثبت كفيه جيدا على ركبتيه ويمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين اصابعه ان لا تكون الاصابع مضمومه وانما يفرج بينها ويمكن كفيه من ركبتيه ثم هصر ظهره هصر ظهره اي خفضه هصر ظهره اي خفض ظهره غير مقنع راسه ولا صافح بخده غير مقنع راسه وهذا مبين في مساة عند المصنف أن يكون ظهره ليس مرتفع بل يحسر ظهره بحيث يكون الظهر والرأس يكون الظهر مستوي مع الرأس أو الرأس يكون مستوي مع الظهر لا يكون الظهر محدودبا وإنما يحصل ظهر بحيث يكون مستقيما وايضا الراس يكون مستويا مع الظهر غير مقنع راسه اي لا يخفض راسه غير مقنع راسه اي لا يخفض راسه والرأس لا لا يصوب ولا يخفض لا يرفع راسه ولا ي يصوبه الى الأرض بل يكون مساويا للظهر ولا صافح بخده ولا صافح لخده ومعنى صافح لخد أي مبين لصفحة الخد مبين أو مبين لصفحة الخد يعني أن يكون الرأس مستقيما لا يجعل في لا يجعل في الرأس ميله. أو شيء من الميلان بحيث تكون إحدى صفحتي الخد نازلة الأرض والأخرى مرتفعة وعالية بل يكون مستقيما يكون مستقيما غير مقنع رأسه ولا صافحا أي بخده قال محمد بن الحسين يعني غير مقنع يراد بهذه الكلمة لا يرفع رأسه في ركوعه على ظهره يعني لا يجعل رأسه مرتفعا على ظهره ولا أيضا يصوبه يجعله منخفضا بل يكون وسطا ولكن يمد ظهره ورأسه فيكون مستويا كله هذا توضيح لهذه الجملة التي جاءت في الحديث ولهذا قال ثم رجعنا إلى الحديث يعني هذا توضيح ذكره في أثناء الحديث ثم رجع إلى لفظ الحديث قال فإذا رفع رأسه اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه حتى يعود كل عضو منه مكانه إن لم يفعل ذلك لا تصح صلاته إن لم يفعل ذلك لا تصح صلاته وسيأتي لنا معنا ما يدل على ذلك في حديث المسيء صلاة لا بد أن يعود كل عضو إلى مكانه وما يشاهد من بعض المصلين أن عندما يرفع من الركوع قبل أن يعتدل قائما يسجد هذا ما تصح صلاة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا العمل إضافة إلى كون الصلاة لا تصح بذلك عد هذا العمل سرقه وقال إن أسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته أسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته قالوا كيف يسرق من صلاه قال لا يقيم صلبه أو لا يتم ركوعه وسجوده فاذا كان لا يقيم الصلب إذا, إذا, اذا كان اذا كان اذا لم يقيم صلبه سارقا من صلاته ومعدودا عمل هذا في أسوأ السرقة فإن بعض الناس نسأل الله العافية يدخلون المساجد ويخرجون ومسارقين ما صلى وسارقين أسوأ سرقة أسوأ من سرقة المال وتجد بعض هؤلاء ما يمكن يسرق المال ما يمكن يدخل مسجد ويسرق مالا لكن يسرق من صلاته ما يمكن يدخل ولا يفكر أصلا أن يدخل مسجد ويسرق مالا لكن يسرق من صلاته والسرقة من الصلاة أعظم من السرقة من المال لأن الصلاة حق لله وحق الله أعظم حق الله أعظم قال فإذا رفع رأسه اعتدل قائما حتى يعود كل عظم من مكانه فإذا سجد أمكن الأرض من جبهته وأنفه وكفيه ومن ركبته وهذه السبعة الأعظم التي أمر بالسجود عليها أمرت فأنا أسجد على سبعة أعظم فإذا سجد أمكن الأرض من جبهته وأنفه وكفيه ومن ركبتيه فإذا لم تمكن هذه لا يصح السجود لا يصح السجود إذا لم تمكن هذه الأعضاء كاملة لا يصح سجود المرء. احيانا بعض الناس يسجد مباشرة فور السجودة يجعل رجله اليمنى فوق اليسرى يحكها حتى ينتهي السجود هذا ما يصح سجوده لأنه لم يسجد على السبعة الأعظام لم يسجد على السبعة الأعظام قال فإذا سجد أمكن الأرض من جبهته هذا أبو حميد رضي الله عنه يشرح للناس كيف كان يصلي صلوات الله والسلام عليه مما راه بعينه وشاهده رضي الله عنه وأرضاه قال أمكن الأرض من جبهته وأنفه ومن ركبتيه وكفيه وقدميه هذه السبعة الأعظام وهذه صفة صلاة النبي القائل صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي ثم اطمأننا ساجدا والطمأنين في السجود وغيره من أركان الصلاة من أركان الصلاة أن يطمئن في السجود وفي ركوعه وفي جلسة واعتداله فإذا رفع رأسه اطمأن جالسا فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى اي انه يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها فيجعل مقعدته على قدمه اليسرى تكون قدمه اليسرى مثل الفراش لمقعدته يفترس قدمه فيجلس عليها قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة ومثلها كذلك الثالثة هذا إنما يفعل في الصلاة الثلاثية والربعية التي فيها تشهدان أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه لا يفعل فيها إلا ما ذكر أولا هو الافتراش قال فإذا كانت الرابعة افضى بوركه اليسرى إلى الأرض فإذا كانت الرابعة افضى بوركه اليسرى إلى الأرض بدل أن كان في التشهد الأول يجعل وركه. على بطن قدم اليسرى يفضي بوركه إلى الأرض يفضي بوركه اليسرى على الأرض فيكون وتكون وركه اليسرى ملتصقه بالأرض جالسا على الأرض بوركه قال افضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة أي ناحية اليمين أما القدم اليمنى هي اصلا في ناحية اليمين ويلحق بها اليسرى يدخلها من تحت يدخلها من تحت, من تحت قدمه من تحت ساقه الأيمن فتكون خارجة إلى جهة اليمين قليلا إلى جهة اليمين قليلا وهذه صفة في التورق أن تكون القدمان إلى جهة اليمين ولا صفة أخرى وهي أن ينصب القدم اليمنى مع هذه الطريقة ينصب القدم اليمنى ويجعل ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه كما في الصفة الأولى وقد قيل إن التورك الذي هو في آخر الصلاة إنما جعل من طول القعود إنما جعل من طول القعود وأن الصفه الأولى في التشهد الأول انما جعلت لأنه أخف ومتهيئا للقيام لكن هذا فيه نظر كما نبع على ذلك ما أحمد وغيره في نظر لأن الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد يطول الجلوس فيها ولا يتورك فهذا يفيد أنه ليس الغرض من هذا التورق طول الجلوس ليس الغرض منه طول الجلوس ولكن فيه تفرقة بين الجلستين الظاهر أن فيه التفرقة بين الجلستين فيما فيه تشهدان أول وثاني أما الصلاة التي ليس فيها لا تشهد واحد فإنما يجلس فيها جنسة الافتراش للتورك ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه